الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنستفتح اليوم بحول الله تبارك وتعالى مثل الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وأريد أن أنبه معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أننا اتفقنا أن الموعد هو السابع فأرجوكم يعني أن تجتهدوا قدر الإمكان أن تحضروا في هذا الموعد لأن العهد كان مسؤولا ولأن المواعيد من العهود ولا يلق بالمسلمين والدعاة أن يكونوا من أشد الناس تهاونا بمواعيدهم وقد كان الشيخ تقييد دين الهلال رحمه الله يشتد في مسألة المواعيد وكان إذا تأخر من تواعد معه عن عشر دقائق تركه وذهب ثم يقول له إن العهد كان مسؤولاً حدثنا بذلك إبراهيم أبو الهلال عنه مبادرته رحمه الله تبارك وتعالى فأرجوكم يعني أن تنتبهوا لهذه النقطة في سائر أموركم و... وقد يحدث منا نوع تأخر في بعض المرات وذلك لا يكون عن إهمال إنما لشغل آخر فأرجوكم أن تنتبهوا لعلينا الآن نستفتح هذا المجلس المبارك بحول الله تبارك وتعالى ونقرأ نشرح متن الدرر البهية بالطريقة التي أردنا أن ندرس بها هذا العلم علم الفقه وهي أن نفك هذه العبارات ولا ندخلكم في متاهات الخلاف والأقوال فإذا أتقنتم, إذا أتقنتم هذا المتن المبارك وأنهيتموه فقد حصلتم علما جما بعد ذلك تستطيعون أن تدخلوا في أي كتاب فقهي وتفهموا مراميه والمطلوب منه لكن قليل متواصل خير من كثير منقطع وكثير من الناس يدخل في معامع الخلاف ثم لا يخرج منه بطائل فالآن حاول قدر الإمكان أن تتقنوا هذا المتن بأدله وبراهينه ليكن السلام ثم بعد ذلك. ثم بعد ذلك إذا أتقنتم من غير أن تدخلوا في الخلاف بعد ذلك تستطيعون أنتم أن تنطلقوا بحول الله تبارك وتعالى وطريقتنا إن شاء الله ستكون بذكر المسألة بدليلها على طريقة أهل الحديث نظر الله وجوههم وكثرهم قال الإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى. إنما هلكتم في حين تركت تركتم الآثار. وقال ابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما لا يزال الناس على الطريق متبع الآثار. لا يزال الناس على الطريق متبع وعن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو أحد الفقهاء الكبار من التابعين رضي الله عنه قال. السنن السنن فإن السنن قوام الدين السنن السنن فإن السنن قوام الدين وقال محمد بن سيرين رحمه الله وكان سيد التابعين في البصرة قال كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق ما دام على الأثر فهو على الطريق يعني ما دام متبعا للدليل في سائر أمور حياته وفي سائر جوانبها من اعتقاد وفقه واحتكام ومنهج فهو على الطريق السليم وهو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الإمام الكبير إمام الشام في زمانه أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث، فإياك يا عامر أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نذكر بحول الله تبارك وتعالى مع الآثار، مع الآثار القاعدة الفقهية أو الأصولية التي أتينا، أتينا بهذه بهذا الحكم منها، على الطريقة التي. تدارسنا مع بعضكم فيها وصول الفقه فأرجوكم بارك الله فيكم أن تهتموا بهذا العلم أشد الاهتمام فمن أراد منكم أن يحصل المسألة بدليلها فقط من غير أي توسع فعليه بهذه النسخة التي وجدتها مؤخرا وهي الأدلة الرضية لمتن الدرر البهي يأتي بالمتن في أعلى الكتاب ثم الدليل فقط لا يدخلك في أي شيء آخر أما من أراد الخلاف والتوسع فقد ذكرت لكم الكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذا الأمر قال رحمه الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وعلى آله وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين صلى الله عليه وسلم. كتاب الطهار هذا الكتاب قد اشتمل على مسائل الأولى الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل هذا هو الفصل الأول من هذا الكتاب علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى جرت عادتهم على أن يقسم مصنفاتهم إلى كتاب كبير وداخل هذا الكتاب أبواب وفصول وداخل هذا الكتاب أبواب وفصول وقد جرت عادة أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى أن يبدأوا بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم الصيام ثم الحج ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وبعد ذلك تختلف تقسيماتهم فمنهم ما يدخل على باب النكاح كما فعل المصنف رحمه الله ومنهم ما يدخل من الجهاء من الحج إلى الجهاد لكون الجهاد مرتبطا نوع ارتباط بالحج ويدخلون بعد ذلك في المعاملات وسائر الأمور الفقهية الأخرى. جرت عادتهم على هذه الطريقة منذ القدم وهكذا قسم أهل السنن كتبهم وأهل الحديث كثيرا من مصنفاتهم رحمهم الله تبارك وتعالى فلنبدأ الآن بكتاب الطهارة قال كتاب الطهارة والطهارة تشمل كل ما يتعلق بتطهير البدن ورفع الحدث وإزالة النجاسات وكل هذا استفتاح لأداء العبادات على الوجه اللائق الذي تصح به بين يدي الله تبارك وتعالى ولأجل ذلك قدمت الطهارة على كتاب الصلاة لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهور ولأن الطهور شطر الإيمان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان والله عز وجل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال وثيابك فطهر وكان من شعار المسلمين النظافة والنقاء ومن شعار المجرمين والفساق القذارة والوساخة فلذلك المؤمن دوما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كشامة بين الناس أن يكونك كالشامة بين الناس نقاء وطهارة وحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطيب وقال من أهدي إليه ريحان فلا يرده وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صافح امرأ بقيت رائحة طيبه الشريفة في يده وكان صلى الله عليه وآله وسلم يرى وبيص المسك من مفرق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وحظ على الغسل يوم الجمعة حتى أوجبه جمع من أهل العلم وحظ على الثيوك أشد الحظ وحظ على كثير من الأمور التي تدعو للطهارة والنقاء فقال المصنف رحمه الله الأولى الماء طاهر ومطهر وإذا أطلق الماء فالمقصود به الماء فالمقصود به الماء المطلق وهي مياه الأنهار والبحار والأمطار وماء البرد وما إلى ذلك. فهو الماء الطبيعي الذي يسمى ماءا هو الماء الطبيعي الذي يسمى ماء. وكونه طاهرا ومطهرا هذه مسألة إجماع عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. كون الماء طاهرا ومتاهراً مسألة إجماع. ودليلها من الكتاب قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ما أنطهورة ما أنطهورة فسماه الله عز وجل ما أنطهورة وهو المنزل من السماء وهو الذي يتجمع في الأنهار وهو الذي بعد ذلك تكون من البحر قال لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجسات يعني أن الماء كونه طاهرا ومطهرا لا يخرجه عن هذين الوصفين الطهارة والتطهير إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه من النجاسات التي تغيره وهذه المسألة مع كون الأدلة كلها تدل عليها هي مسألة إجماع عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى نص على هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع ونص عليه ابن الملقني في البدر المنير وغيرهم من أهل العلم والمهدي في البحر كذلك كما بيّنت لكم المهدي وما هو البحر وأما دليل ذلك من السنة فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة النسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا أصل في هذا الباب في باب الطهارات في باب البياه هذا الحديث أصل فيها فتذكروه جيدا وهو حديث صحيح صححه الإمام أحمد وحسنه الترمذي وصححه جمع من الأئمة ومنه ابن حزم، على تشدده في التصحيح، فقد صححه رحمة الله تبارك وتعالى. ويؤيد ما ذكرنا من أنه لا يخرجه عن طهوريته إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة. حديث أبي إمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور إلا أنت تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف باتفاق أهل الحديث لكن حصل الإجماع على مضمونه ولذلك يذكره العلماء في مصنفاتهم. إذن ذكرنا إياه ليس من قبيل ذكر ما لا يستفاد منه إنما ذكرناه لأن لأنه حصل الإجماع على مضمونه فإن فالإجماع لا يكون مقويا لهذا الحديث الإجماع وإن كان الإجماع في نفسه هو حجة وكفى بها حجة الإجماع هنا في نفسه حجة ويكفي بها حجة إذا الآن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه فهو طاهر إذا, إذا تغيرت إحدى أوصافه فهو نجس إذا كانت بالنجاسة قال وعن الثاني يعني, يعني كونه مطهرا يعني كونه مطهرا ما الذي يؤثر في كونه مطهرا لغيره قال ما أخرج عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير يعني الآن الماء الذي لدينا لا يخلو من أمرين إما أن يتغير بنجاسة أو بأمر طاهر كالزعفران، والشاي وماء الورد وغير ذلك من الأول. فأما الأول فقد اتفقنا اتفقنا على أنه نجد إن تغيرت هذه الأوصاف ثلاثة. وأما الثاني فإن تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بهذا اللون بهذا بهذا بهذه المادة الطاهرة فإن تغير اسمه إلى أن أصبح اسمه شاي. أو ماء الورد أو غير ذلك من الأمور فهذا يكون طاهرا غير مطهرا وإلا فإن لم تؤثر في اسمه كأن يسمى ماء معكر ماء فيه عجين ماء تأثر بلون آخر لكن اسمه ماء فهذا يبقى ماء طاهرا مطهرا لغيره على القول الراجح على القول الراجح وهو اختيار جماعة من أهل الحديث ومنهم الإمام مالك رحمه الله وأحمد وغيره. طيب هذا الذي نقوله ما دليلنا عليه لأن, كثير لأن العديد من العلماء يقولون غير ذلك العديد من العلماء يقول إن تأثر طعمه أو لونه أو ريحه بطهارة فيفرقون يقول هذا ماء طاهر وهذا طهور فالطهور هو الماء الطبيعي الأصلي والطاهر هو الذي لا يجوز يصح أن, أن نستخدمه ونستعمله لكن لا يجوز أن نرفع به الحدث أو نزيل به النجاسة أو غير ذلك فأما دليلنا دليلنا الذي نستدل به على هذه المسألة فما أخرجه المخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور فخلط الماء بالسدر أو مع الكافور قطعا يؤثر في رائحته وقد يؤثر في لونه، وقد يؤثروا في لونه، ومع ذلك فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الماء صالحا لغسل الميت به. ودليل آخر أقوى من هذا وهو حديث أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أم هانم بنت أبي طالب. رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومامونته زوجته من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين في قصعة فيها أثر عجين وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه بسند حسن فإذا قطعا أثر العجين سيؤثر في لون الماء سيعكره ومع ذلك فقد اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبذلك نتبين أن الراجح أن الماء قسماء هذا هو التقسيم الراجح وهو الذي عليه جمع من أهل الحديث طاهر ونجس الماء طاهر ونجس فالنجس قد عرفتموه والطاهر هو الذي ذكرناه الآن طيب سؤال الآن سؤال هب أن نجاسة وقعت في الماء ولم تغير ريحه ولا طعمه ولا لونه كقطرة بول وقعت في مسبح مثلا هل تؤثر هذه القطرة في هذا المسبح أو الإناء أم أنه يشترط فيه أن يكون ماء كثيرا دون القليل أم ماذا الجواب هو في الحديث الأول الذي أصلنا به هذا الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أكثر من ذلك سئل عن بئر المضاعة التي يلقى فيها لي لا تلقى فيها نقطة بول إنما يلقى فيها الحيض والنتم ولحوم الكلام ومع ذلك فقد أجاب بجواب عام من شاف يقضي على سائر الأحاديث الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طהור لا ينتجسه شيء إذا تغير إذا لم يتغير الماء مع وجود مع سقوط النجاسة فيه فهو ماء طاهر لا حرج في استخدامه ولا أثر لتلك النجاسة التي وقعت فيه والمصنف رحمه الله لما قال ولا فرق بين قليل ولا كثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل قصد الرد على من قال بهذه الأمور فقد قال بعض أهل العلم يشترط الفرق بين القليل والكثير واختلكوا فيما بينهم ما هو القليل والكثير فمنهم من قال القليل هو ما كان دون قلتين والكثير هو ما كان فوق قلتين واستشهدوا بحديث صحيح أخرجه روى ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات يعني في الصحراء الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه جماعة من أهل بين فما الجواب عن هذا الحديث الجواب عن هذا الحديث أنه بمفهومه أفاد أن ما دون القلتين ينجس إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم يتغير بخلاف الحديث الأول الذي ذكرنا الماء الطاهر لا ينجس شيء، فهو بمنطوقه أفاد أن الماء يبقى على طهوريته حتى تتغير إحدى أوصافه بالنجاسة. وقطعا تفقنا قررنا في الأصول أن الماء أن المنطوق مقدم على المفهوم، خاصة إذا علمنا أن المفهوم نفسه ضعيف ضعيف في أصله. واضحه يا هذا الأصل واضح؟ كل خاص خاص لا، كلامك وجيه لكن, لكن بما أن بئرة مضاعة في نفسها هي دون القلتين فقد روى أبو داود رحمه الله أنه قاسها هو نفسه في سنة أبي داود ذكر قال دخل استأذنت أذنا استأذنت أذنا البستان الذي فيه بئر مضاعة فقستها فسألته كيف تكون البئر؟ قال إذا كثرت فإنها تصل إلى العانة وإذا قلت فإنها لا تكاد تصل إلى العواء هذا ما قليل هذا والقل تاني اختلف فيها العلماء شدة الخلاف ولو في ذلك أقوال كثيرة ناهيك أن الحديث في نفسه في كلام والصحيح أنه حديث صحيح لكن ها هو صحيح السند لكن ما هما هم القلتان فإن قلنا بالقول الراجح إن القلتين هما ما يساوي المائتين وسبعين لترا بمقاديرنا المعاصرة بمقاديرنا المعاصرة فقطعا البئر التي تصل إلى حد العانى لم تصل إلى مائتين وسبعين لترا فتبين أن هذا الحديث هو العمدة في الباب، وأما حديث أما حديث القلتين فهو محمول على الغالب، على الغالب، وذلك أنه غالبا إذا كان الماء قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه، غالبا النجاسة تؤثر في الماء القليل، لكن هذا الأمر ليس مضطراضا دوما، واضح هذا الأمر يا أخوة؟ طيب. طيب ولا فرق بين قليل وكثير وبعضهم قال الماء الكثير هو إذا حركت طرفه لم يتحرك من الجهة هذه هذا الأمر لا ينضبط كما قال الإمام البغوي رحمه الله في شبح السنة قالوا متحرك وساكن فإن بعض أهل العلم استشهد بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا أبا هريرة يا أبا هريرة كيف يفعل قال يتناوله تناولا يعني يغرف منه ويغتسل لأنه إن انغمس فيه إن انغمس فيه أثر فيه فتعافه يعافه غيره وفي بعض الروايات فإن عامة الوسواس من ذلك ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه نهي عن الاغتسال في الماء الراكد أو عن البول فيه، عن البول فيه، لأن ذلك يسبب الوسواس لعامة الناس ولأن الناس تستقذر ذلك ولا دليل في الحديث على نجاسة الماء وهذه الأحكام النجاسات وما إلى ذلك لا تؤخذ إلا من نصوص واضحة تدل عليها، إلا من نصوص واضحة تدل عليها. وبعض أهل العلم قال. قال خروجا من هذا الماء الراكد نغرف منه كما قال أبو ريما تراوي الحديث وبعضهم قال نحركه نحركه نستخدمه فيصبح ماء متحركه واضح يا أخوه قال ومستعمل وغير مستعمل الماء المستعمل هذه كلمة تجدونها في كتب الفقه الماء المستعمل هو الذي استخدم في طهارة أخرى كرفع الحدث الأصغر أو الأكبر الوضوء وفضل من الوضو أو الغسل وفضل منه ماء وهؤلاء الذين استشهدوا بهذا الحديث الذين قالوا بهذا القول استشهدوا بآثار منها النهي عن الاغتسال بفضل المرأة أن, تغتسل أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ومنها النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل يده في الماء إذا قام بالنومي حتى يغسلها ثلاثة ومنها ومنها آثار أخرى في الباب فالجواب عن هذا كله أن يقال أولاً النهي عن الاغتسال بفضل المرأة هو محمول على الكراها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليغتسل بفضل ميمونة فقالت له إني كنت جنباً فقال إن الماء لا يجنب وهذا نصطر في الموضوع فبين أن المسألة يعني جمع بين النصوص مع نهي عن بفضل المرأة ومع التسالي بفضل ميمونة ثبت أن النهي عن الكراهة ليس للتحريم لأن قد تعاف النفوس الميان المستخدمون إلى ذلك وأما النهي عن غمس اليدين فليس فيه دليل مع أن الماء لا يجوز استخدامه بعد ذلك هذا أولاً ثانيا جمهور أهل العلم حملوا النهي على الكراهة حملوا النهي على الكراهة لما؟ قال أهل العلم لأنه ربطه صلى الله عليه وسلم بأمر ظني وهو قول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا أمر مسألة ظنية لأن قد تكون باتت في في مكان طاهر وقد تكون باتت في مكان نجس وعليه فالقول الراجح أن النهي ها هنا للكراه وقرينته هي هذا الظن الذي ذكرته لكم وأيضا معشر الأخوة الأحبة والأخوات الكريمات هناك دليل آخر يدل على جواز التطهر بالماء المستعمل وجواز رفع الحدث به وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده فلو أن الماء المستعملة لم يكن مجزئا في التطهير لحتاج إلى أخذ ماء جديد غير مستعمل ومسح به فحيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده دل ذلك على أن الماء المستعملة لا فرق بينه وبين غير المستعمل وهذا هو الراجح من قول أهل العلم وهو الذي وهو الذي تطمئن إليه النفوس. هذا ومعشر يا معشر الإخوة الأحبة هنالك مسألة هامة وهو أن الأصل وهذه قاعدة عامة خذوها أظن نص عليها شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهي أن الأصل نعم نص عليها شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهي أن الأصل في هذه الأحكام كلها أنها مبنية على التيسير وعلى عدم التعقيد هكذا كل أمور الشرع ولذلك فإن الشارع الحكيم لم يأمر لم يعني لم يعمرنا باتخاذ الوسائل الفلكية لمعرفة الهلال في رمضان كما أنه في كثير من الأمور ترك التقادير إلى الأمور إلى العرف ترك التقادير إلى العرف على ما تدل عليه النصوص الصريحة الصحيحة كمسألة القصر في السفر ومسألة المسافة التي تقصر فيها والمدة التي تقصر كل هذه مرجعها إلى العرف وكيف يمكن أن نقول أن نقول بالقلتين وهما يحتاجان إلى معرفة خبراء في القياس مع أن الماء يحتاجه العامي والعالم والجاهل والفقيه والمرأة والرجل والذكر والأنثى كل هؤلاء يحتاجون إلى هذه الأمور ثم نقول بالقلتين فمن الذي سيعرف هذا هذه القلال ومقاديرها وكيفيتها وما إلى ذلك وبذلك نتبين أن الأصل هو أن الأحكام الشرائية نزلت لعموم الناس وكونها نزلت لعموم الناس فذلك يستلزم كما نقول بالعرف بـ بـ بمصطلحاتنا المعاصرة يستلزم بساطتها ويسرها للناس كلهم ولذلك كل حكم رأيتم فيه تعقيدا وتشديدا على الناس فاعلموا غالبا أنه يكون مخالفا للدليل الذي مخالفا للدليل الشرعي ولذلك كان منهج أهل الحديث نظر الله وجوههم في الأخذ بالأثر والفقه من أفضل المناهج وإيسرها وأحسنها قال الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تبارك وتعالى إني نظرت في مذاهب العلماء فلم فلم أرى مسألة من المسائل إلا رأيت قول أهل الحديث أصوبها وأفضلها أقربها للدليل يعني أقول وذلك لأن أهل الحديث رحمه الله كانوا يأخذون بالأثر ولا يزيدون عليه من رأيهم وقياسهم وأهوائهم وما إلى ذلك فالأخذ بالأثر هو الراحة والتنطع والتعمق والتشديد هو المنهي عنه والله اعلم الحمد لله وصلى الله على رسول الله واذا كان هنالك استفسار ف يعني الباب مفتوح الان ام نعم حديث ام عطيه رضي الله تبارك وتعالى عنها اه حديث الربيع بنت معاوذ حديث الربيعة بنت معاون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده يعني أن وتسلى صلى يعني أن وتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم بقي في يده ماء فمسح برأسه وأجزأه ذلك هذا هو الحديث. الماء المعكر المقصود به هذه مصطلحة ليس فقهية الماء المعكر ليس مصطلحة فقهية إنما هذه كلمة قلتها مقصود بالماء المعكر أنه يعني متغير اللون يعني مثلا الآن العجين إذا كان في الماء تجد لونه متغيراً فهذا يسمى معكراً أو ماء الأنهار وماء البحر تجد لونه ضبابياً هذا هو الماء المعكر لا هو منها الماء المعكر يتغير لونه مخلود يعني ما ما هو غير مطهر لا مطهر إذا كانت ذكر تعكيرة طاهرة فهو مطهر ما دامت بدلت سميته فهو مطهر هذاك صافي تبدلت سميته يعني الآن أنا أعطيك دابق ااا عمات كاس الماء ونقط في قطاعي ال ديال ديال, ديال, ديال, ديال مثلا من الآتي يجب أن تدل محمر ترجع محمر قليلاً لا ولكن ما تسميه؟ ما لا هذا المسبح تدور فيه كلار وذاك شيء هي أضقته أو شميته رحته فيه رحت الكلار أقول لا وتقدر إذا أكثر فيه ترجع فيه نوع من البيضة ولكن ما تسمي هذا؟ كلار أو ولا المدل ما تسمي المسبح هذا هو ما أحد تسميه لتقلتش في فيجوز فسم... تطهر به اسم يتبدل يرجع سميتو مد الورد ولا اتاي ولا شي حاجه صافي <تصفيق> <تصفيق> يبقى الماء طاهر مطهر ما في في عادات ولا لا لا لا لأن هو شرحها في الدراية المضية أتم بيان ورد على القول المخالف. يعني هو عن الماء عنده طاهر نجس. أنا أفهم من عبارته أنه يريد أن يقول الماء طاهر ومطهر. لا أن يقول الماء طاهر ومطهر. <تصفيق> والله أعلم لأنه كذلك هو يعني حتى تقسيماته هذه التي ذكرها تدل على ذلك. كما أنه هو نفسه في شرحه في الدراء المضية وغيرها من كتبه دائما يدندن على حول هذه هذا المعنى.